أما المؤمنون الذين إذا دخل الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا تليت عليهم زادتهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.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 ما يشاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 ان الله عزيز حكيم اذ يغسلقم النعاس امنه منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّتُوا الذين آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قلوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّابِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ شَاطُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ ومن يشاقق اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ ذلكم وَأَنَّ ذِ للكافرين عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لقيتم الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء, فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 أطيع الله ورسوله ولا تولوا أطيع الله وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون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 تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وإيدكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونون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 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكنين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ مَنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاوَاتِ أَوْ أَئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَن تَفِيهمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَن تَفِيهمْ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعلبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه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 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا لها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 وَإِن تَوَلّوا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفسلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليله ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئه فاثبتوا إذا لقيتم بئة فاثبتوا واجكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفجلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء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 إن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل ذن كانوا ضالين إن شروا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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون, ترهبون به عدو الله وعدوكم آخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 هو الذي أيدك بِنَصْرِهِ وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا مما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا نا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا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 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ الله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنلتم حلالهم طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى قل من في أيديكم من الأسرى إعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا مما أخذ منكم يأتكم خيرا مما أخذ من ثم يغفر لكم الله غفور رحيم وإي يريدوا خيانتك فقد خال الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك, أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وَإِنْ سَتُصَرُّكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِي بَعْضٍ إلَّا تَفْعَلُوهُ تَكْذِبُ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا لأولئك هم المؤمنون حق لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم